ا ل ح موسوعه د ا ل م ن ا ب ل ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق ع ل موسوعه النابلسي ي قل ل ل ع ل أكثر الاسلاميه ن موسوعه ل ا النابلسي للعلوم ع ص الاسلاميه ح في ي آ ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ش موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن ألعمت ع ل ي ه م س ي ر ا ل م غ ض و ب ع ل ي و م ا ل ا ا ل ا م ي ه على الارائك أ ن ظ ر و ا تعرف في وجوههم ن ظ ر ة م ل ي ن يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس متنافس و ن ومزاجه من ت س م ي م عينيه اشرب بها ا ل م ق ر ب